يعلم الله لهم من مضل اليس الله العزيز الجبار ولا ينصرهم من خلق السماوات والارض يقولون الله والا فرائيتم ما تدعون من دون الله ان وعد الله حق انما يكشفه قرنها او اراد برحمه هل من هل من مسكه رحمته قل حسبنا الله عليه توكلنا و اليه قل يا قوم اعملوا من الحق فمن انتهى في ومن وما انضل فإنما يظل عليها وما انتم عليهم الوكيل الله يتوفى لأنفسه في موتها، والتي لم تنوت في ملامها فينسك التي قضى عليهم. <سؤال> قل الله مما فاتر السماوات والأرض عالم الغيب وشهادة أنت تحكم بأي عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا في الأرض جميعا ومثلهم ما عموا لفتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكنهم يحتسبون وبدالهم سنئات ما كسبوا وحقوا فيه كانوا به يستهزئون فإذا أَن تَكُولَ نَحْشِنَا حَسَنَةَ عَلَى مَا فَأَرَّدْتُ فِي جَمْدِ اللَّهِ وَإِنْ كُنتُ لَمِنَ السَّافِرِينَ أَوْ تَكُولَ لَوْ أَنَّ مَرْضَ عَدَانِ لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَكُولَ حِينَ تَرَى بَلَوْ أَنْ لِكَرَّدَهُمُ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْشِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَ فكذبت بها واستجبرت وقومت من الكاثرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه من مسودة أليس في جهنم متوى للمتكذبين وينجي الله الذين اتطوا بمفازة لا يمسوا مسطوره ولا هم يحسن شيء وهو على كل شيء وكيل له مقالب السماوات والأرض والذين قل أخير الله لك أقولني أعبر أيها الجاهلون ولقد أحيي إليك وإلى الذي لم يهل قبلك لك أشربت لا يحبط من عملك ولتكون النجر الخاسر بل الله فاعبر الله من الشاهدين ومعقر الله حق قدري والأرض جميعا فضط مونا من قيامك وسماوات مقريةكم بيمني وتعالى عم عشقه وَنُفِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَتْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا مُّدْهِشًا وَسَيَقُولُ الثَّمِينُ انْتَظَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مَسَمَّعًا حَتَّىٰ إِذَا رَآهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَانطَلَقَ فِيهَا الرَّهْبَانُ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ يَرَوْنَهَا يَصْرُخُ فِيهَا الْمُجْرِمُونَ وَقَالُوا لِجَهَنَّمَ ادْخُلُوا بِغَيْرِ خَوْفٍ وَلَا هَمٍّ دُونَكُمْ قَالُوا عَلَى الْكَافِرِينَ سَمَاءٌ مُتَجَلِّفِينَ وَسِيحٌ الذي إِنَّنَا مَتَّقُوا رَبَّهُمْ لَنَجْنَدَ نَذِ سُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءَ اللَّهُ وَتَحَطَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا قَالُوا الْحَمْدُ وَلِيَأْخُذُوهُم وَمَوْعِدًا وَبَالِغَةٌ إِلَى مَوْعِدِ الْحُقُبِ حَقًّا قَدْ أَخَذْنَاهُمْ وَطَائِفَةٌ قَاضِيَةٌ وَغَرَّتْهُمْ عَاقِبَةٌ مَتَرَبِّتَانَ الَّذِينَ تَمَرُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْأَنشَارَ حَوْلَهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمُكَ وَإِنَّا كُلُّ ذِي لَتَاهُ صلحة آبانا وإن أزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم فقيموا السيئات ومن أنت بالسيئات يوم إذ انت قدر هو الفوز العظيم إن الذين كفروا نادوا لما قدوا الله أكبر من نقرد الآن المسكين إذ تدعونا إلى إيمان فتذكرون قالوا فلأملنا من سبيل. ذلك لأنه إذا دعي الله واحده كفركم وأيوم الشبيه تؤمنوا بالحكم لله العليل المبير. هو الذي يريد ما يأتيه ويفزركم من السماء الغراء وما يتذكر الله لا يوم إلا الواحد القادر اليوم تجزى كل نفس بما كسبناه من يوم إن الله سريع الحساب وانذرهم يوم الاحتفال وانذرهم يوم الاحتفال ذي مفارنة الأعمل وما تفتصدوا والله يقضي بالحق والذين يدون من دونه لا يقضون بشيء إلا الله هو السميل والبصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشكا من قوة وآثارهم في الأرض فعقرهم الله جنوبهم وما كانوا من الله من راق ذلك بأنه كان التأثير مرسلهم بالبينات فكفلوا فعقرهم نقول ان موسى معنا من عندنا فر... ونقول سلم موسى بعاياتنا و سفرنا بين الى فرعون وما لو قالوا ما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قطو ابنا الذين آمنوا معه واستحوا أين يبدل أو أين غياب الأرض الفساد؟ وقال موسى إني عبد برب وربكم هي كل ملكب إلا إنه يوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يوم القيامة وثبت رجل أن يقول ربي الله قال جاءت بالقيمة ربكم. وإن يكون كاذبا يفتع عليه كذبه وإن يكون الَّذِي يصدكم إِنَّ الذي يعدكم إن الله لا يهدي منه المصف المكثاب اعطى لكم الملك يا رباهيين في الأرض فمن يا رسول من بأس الله من إن جاءنا قال في عور ما سبينا وشا وقال الذي امن يقوم <تصفيق> ان من يقاضى لهم يوم الاحزاب مثل لعبقور وورد وهم الذين بعدهم الله وكيلون من بعده ويقوم ان من يقاضى لهم يوم الثلاث يوم القضاء مدين ما لكم يا من ومن سنة. كذلك نظر الله من هو نصحف الذي الذين يجادلون في آية الله بغير سنطان لكاعمهم كبر مقفة عيد الطان وعيد الذين عملوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جدا فقال في عرية ها ما نبني صرحا لعلي أبنم الأسباب أسباب السماوات فأقلع إلى إله موسى وإني لأهم وَتَذَكَّرْ عِنْدَ زُهُيرَةَ الْفِرَوْنُ سُورٌ وَعَلِيٌّ وَصَلَّى السَّمِعُ وَمَا كَانُوا فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي دباب. وَقَالَ الَّذِي لَنَّ أَمْرَ يَقُومُ فَنُؤَدِّي سَمِيرُ وَشَدَّ قَامُوا إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهُمْ غَايَةٌ مَنْ أَرَادَ سَنَاهُ ويا قومي ادعوا من شهد وكبر لله ادعوني لاقرب الى الله واشهد به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم للعزيز الغفار قَالُوا إِنَّا لَقَوْمٌ ظَالِمُونَ إِنَّا كُنَّا لَهُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ عَلَى رَسُولِ رَبِّكَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّهُ كَانَ لَنَا وَلِيًّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا كُلُّهُمْ فِي هَيَئَةِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَطَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَقَالَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ جَهَنَّمَ وَرَبُّكُمْ خَالِقُهَا يَوْمَئِذٍ لَّا يَمْلِكُونَ مِنْهَا مِنْ إن الذين يجادلون في آيات الله ببير سلطان, ببير سلطان لدهم إن في شدورهم لا كبر معهم ببير به فاستعب بالله إنهم هو السمين والبصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكنه أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمال والبصير والذين لا آمنوا عبر الصالحات ولا المسيء قليلا ما إن الساعة لآتية لا وقال يا ربون دعوني أستجب لكم إن المدينة يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعلكم الليلة لتسكنوا فيه والنهارة مبسرا. إن الله لذي على الناس ولكن أكثر الناس ما يشكون. فعلم الله ربكم خالق كل شيء. لا الله إلا هو فعنا تكفكون. كذلك يؤكد الذين كلموا لآيات الله. هو الذي خلقكم من ترابين ثم من ثم من عنقة ثم يخرجكم كفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكون مشروقة ومنكم من من قبل ولتبلغوا أجلا مسما ولعلكم هو الذي يحيي ويميت فإذا